أي طمع كل أمرٍ منهم أي يدخل جنة نعيم كلا إن خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمعارب إن لا قادعون على أن نبدل غيرًا. منهم وما نحن بمسبوقين، فذرهم يقوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون. يوم يخرجون من الأجداد فراعن كأنهم إلى نصبي يفضون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة.